لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ف َ ل ي ع ب د و ا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف